السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس العقيدة والتي نتدارس فيها كتاب التوحيد وهذا هو الدرس الخالص ونبدأ في شرح الباب الخمسين قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرك قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحرير كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاش عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشها آدم حملت أي لما تغشها آدم حواء حملت حواء فأتاهما إذيس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أين فيخرج من بطنقي فيشقه ولأفعلن ولا أفعلن يعني يخوفهما سمياه عبد الحارث يعني إبليس قال ذلك لآدم وحواء سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبدالحارف فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتهم رواه ابن أبي حق هذا الباب طبعاً هذه القصة سنبين ماذا صحة هذه القصة هذا الباب لماذا عقده المصنف ليه في كتاب التوحيد أتى المصنف بهذه الآية والجواب لان كتاب التوحيد يتكلم عن الشرك وعن الشرك عن التوحيد وعن ضده والشرك فتعبيد الولد لغير الله في التسمية شرك بالله تعبيد الولد لغير الله في التسميه شرك بالله كما يفعل الشيعة عندما يسمون اولادهم عبد الحسين أو عبد علي وكما يفعل بعض الناس للأسف بجهل فتجد يسمي ولده عبد النبي أو عبد الرسول هذا لا يجوز لأن التعبيد لغير الله شرك, لغير الله شرك كما يفعل النصارى النصاري يسمون أولادهم عبد المسيح عبد الملاك فهذا شرك فعندما يأتي المسلم ويسمي ولده عبد النبي أو عبد الرسول هذا فيه تشبه بهؤلاء النصاري فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأرض إذن هذا الباب نتعلم منه أن من الشرك تسمية أو تعبيل الولد في التسمية لغير الله فإذا أراد الإنسان أن يسمي ولده فليعبده لله فخير الأسماء عند الله وأحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن ويجوز بتعبيد الولد في اسمه لأي اسم أسماء الله طرم أن الإسم ثابت لله جل وعلا فيسمي ولده عبد الرحيم عبد العزيز إلى غير ذلك من الأسماء الحسنة لله جل وعلا أما إذا كان الإسم ليس من أسماء الله وإنما هو صفة فالأولى ألا يسميه كذلك يعني مثلا عبد السطار فالصطار ليس من أسماء الله السطار صفة أما الإسم لله فهو الستير إن الله حيث ليس من أسماء الله السطار العال ليس من أسماء الله هناك واحد ما ابن عبد العال والله ليس من أسمائه العال وإنما من أسمائه المتعال من أسمائه العلية من أسمائه الأعلى عبد الأعلى عبد المتعال عبد العلي أما العال فهذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وهكذا فإذا خلاصة الكلام أننا نتعلم من هذا الباب في مسألة التسمية البعد عن تسمية الولد بما فيه شرك بما فيه شرك هنا ضرب أبستاذة فقال قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله اتفق العلماء على ذلك كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي وعبد علي وعبد الحسين وعبد المسيح وعبد الرسول وعبد الملاك كل هذه التسمية تجوز وعبد العزة كما كان يفعل الكفار فكل هذا لا يجوز هنا قال حاشا عبد المطلب حاشا عبد المطلب يعني ما عدا عبد المطلب ففيه خلاف مش معناه له جائس لا هو معناه قل لك هنا اتفقوا لكن عبد المطلب اسم عبد المطلب ما اتفقوش على تحريم التسمية به لكن المسألة فيها خلاف والراجح هو منع التسمية بعبد المطالب وقد يشكل على البعض يقولك إذا كانت التسمية بعبد المطالب مكروهة أو محرمة ألم يكن اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عبد المطالب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب؟ فكيف يكون حراماً؟ والنبي يقول أنا ابن عبد المطالب؟ ولما جاء أبو طالب يموت كان يقوله بل هو على ملة عبد المطالب فكيف يحرم والنبي يقول ذلك فالإشكالنا هنجواب عليه إن شاء الله بالتفصيل هنا نذكر طالما تكلم عن الآية وسق ناب بن عباس في الآية إن الآية دي نزلت في أدم وحواء مسألة محتاجة تفصيل لأن هذا قد يشكل كيف يقع آدم وحواء في الآية في الشرك كيف يخافان من الشيطان هذا الخوف أن يقول لهم سموا ابنكم عبد الحارث يسموا أولاده ابنه عبد الحارث كيف هذا هو نبي يقع في الشرك فنقول بداية أن هذه الآيات في سورة الأعراف من قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحد خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام وجعل منها زوجها حواء عليه السلام ليسكن إليها معنى ليسكن إليها أي ليألفها ويمطن الله عز وجل على عباده بذلك أن من نعم الله في الزواج أن الزواج يا جماعة سكن ليسكن إليها والسكن هنا يقول العلماء سكن المودة والرحمة وأيضا سكون الشهوة يعني يشمل كلا السكنين فبالزواج الزواج فيه سكن ورحمة تجد من يؤالسك تجد من يجالسك تجد من يشاركك الأخراح تجد من يشاركك الأحزان فالزواج سكن كما قال الله سبحانه وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة الوين ورحمة فالزواج سكن في الطمأنينة والراحة والرحمة والتآل بين الزوجين وهو أيضا سكن لتسكين الشهوة فالإنسان الغير متزول ربما يقع بصره على شيء من النساء فلا يجد ما يرد بصره أما المتزول فتسكن شهوته عندما ينظر الى امراه فيجد امراته فترد ما في نفسها قال ليسكن اليك ثم بيّن الله تعالى ان ادم عليه السلام ان عليه السلام تغشى حواء قال فلما تغشاها معنى تغشاها أي وطئها جامعها ولكن القرآن يكني بما يستحيى منه أو عما يستحيى منه والقرآن يعلمنا الأدب في الألفاظ الأدب في الألفاظ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم فهنا تغشاها بمعنى وطئها جامعها لكن هنا لنتأدب بألفاظ القران قال فلما تغشاه وهنا قال غش تغشاه ولم يقل غشيها لم غشيها والغشيان هو التغطيه ومنه قول تعالى والليل اذا ها يغشى يعني يغطي الارض بالظلام لماذا قال تغشاها ولم يكن غشيها هل هناك فرق نعم هناك فرق فتغش أبلغ كما يقول أهل العربية الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى زياده في المبنى تفيد الزياده في, في المعنى زي مثلا ايه واصبر عليه وامر اهلك بالصلاه ايه ما قالش اصبر قال ايه اصبر في زياده فما استطاع ايظهروه ها وما استطاع له نقب لان التنقيط تحت السد اشد من صعود سلو... من من وتسلق السد فالذلك قال فما استطاعوا أن يظهروا خفيفة ولما في التنقيب قال وما استطاعوا في شدة وهكذا فهنا تغشاها قال أهل العلم أبلغ من غشيها لتحمل معنى المعالجة معنى المجاهدة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع هذا هو الغشيان ثم جهدها هذا هو التغشي يبقى إذن فلما تغشاها أبلغ من غشيها ليحمل معنى المجاهدة والمعالجة قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا أي لما وطئها حملت حملا خفيفا أي في بداية الحمل في أوائل الحمل في الأربع شهور الأولانيين اللي هي النطفة والعلقة والمضر حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت يعني كبر الحمل تئت بدأت البطن تكبر بدأ الحمل يتأت فلما أثقلت أي كبر في بطنها وصار سقيلا دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا معنى صالحا هنا أي بشرا سويا فالصلاح هنا المقصود به صلاح البدني صراحة للبدل وفي دعوة الأنبياء رب هبلي من الصالحين المقصود هنا صلاح الدين ويدخل فيه صلاح البدل فالصلاحين مطلوبة قال لئن آتيتنا صالحا لنكوننا من الشاكرين يعني نشكرك يا رب على هذه النعمة فما الذي حصل؟ فلما آتاهما صالحاً لما أعطاهما بشراً سوياً صحيحاً بريئاً من العيوب جعل له شركاء فيما آتاهما على القصة التي ذكرها ابن عباس جعل له شركاء هنا بمعنى عبداه لغير الله سموه عبد الحارث والحارث هو اسم الشيطان أو كان اسم الشيطان عشان برضو ما يجيش واحد اسم الحارث يقول لك ده الشيطان لا دي كان اسم الشيطان قبل أن ينتكس لأن الشيطان من الجن كما يذكر أهل التاريخ أنه كان مع الجن فأصرته الملائكة عندما أفسد الجن في الأرض وكان منهم إبليس وكان اسمه الحارث فأفسدوا في الأرض فكان ممن أسر الحارث الشيطان وقيل أنه تعبد لله جل وعلا وكان شديداً عبادة نشيطاً في العبادة حتى صار مع الملائكة في الرتبة وليس منهم صار لعبادته وقوة عبادته صار مع الملائكة فلما وجه الخطاب إلى الملائكة بأن يسجدوا لآدم كان منهم من؟ الحارث كان منهم إبليش ليس لأنه من الملائكة ولكن لأنه كان شديد العبادة ولكنه ابى واستكبر كان من الكافرين فكان اول منتكس في التاريخ فترك العباده واستبدل بذلك الكفر والعناد والعياذ بالله فهنا قال لهما سمياهه سمياهه ايه سمياهه ايه عبد الحارث يقصد نفسه ففعل فهذا معنى فلما آتهم صالحا أي سويا بشرا سويا جعل له شركاء فيما آتهم الشرك هنا تعبيد الولد في التسميع لغير الله فتعالى الله عما يشركه فتعالى الله عما يشركه هنا ذكر ابن عبي حاتم في التفسير أن القصة ضيت نزلت أو أن الآبية نزلت في آدم وحوال وصاق ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لكن الصحيح أن هذه القصة باطلة ولا تساك وأن الآيات نزلت في شخصين في زوجين لكن ليس الزوجين هنا من ومن ليس آدم وحوال أم رجل وامرأة من هم الله أعلم طيب وجه بطلان القصة إيه. أولا أن هذا شرك والأنبياء معصوبون من الشرك واختلف العلماء في صغائر الذنوب بالنسبة لهم فأجازها البعض وتابوا منها ولم يقروا عليه اللهم الأنبياء لو صدرت منهم بعض الأمور التي تخالف الأولى كما صدر من آدم عليه السلام في أكله للشجرة وكذلك أيضا من موسى عليه السلام عندما وكذا الرجل فقتله وهكذا وعندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافة الأولى عندما أعرض عن ابن أم مكتوم وهكذا لكن إن الأنبياء يقعوا في الشرك لا منزهون عن الشرك فالشرك يخالف مقام النبوة يبقى دي اول وجه لبطلان القص إن هذا شرك والانبياء معصومون من ايه من الشرك الامر الثاني ان ابليس لما قال لهما اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه لا تطيعا النني او لا تطيعا النني او لا تعلمن له قرني اي فيخرج من بطن قي فيشقها هذا إبليس هذا يبعد أن يقول هذا ويصدقاه هذا من الغباء إن واحد راح يغويهم يقولوا من اللي خرقتكم من الجنة وجاء يكمل كان معاكم بقى ومع ذلك يمش وراء ما ممكن لكن انظر لما أراد إغواءهما قبل ذلك وهما في الجنة هل أدلك على شجرة الخلدي وملك لا يبدأ يبقى إذن هذا عندما اراض اغواءه لكن هنا جه الوقت يريد اغواءه في الشرك ويقول له انا اللي خرجتك من الجنه له استحاله مش ممكن اذا هذا بديهي شيء بديه فكيف يصرح له بالعداوه ومع ذلك ويقول له انا الذي اوقعتك في ذلك قبل ذلك وجا لك كمان مره ثانيه ويقع ادم في ذلك مش ممكن هذا محال وبعيد ثم الأمر الثالث وهو أنه خوفهما أنه يملك أن يغير هذا الجنين فيحوله إلى حيوان بقول الله اللي في بطنك ده مش أخلي بشر أنا أخلي إيه أخلي له قرون أي الأوعان زي الغزال كده بس الأرض نبين فإذا يجعم قدرته على تحويل الولد الجنين البشر إلى, إيه؟ إلى حيوان وهم صدقانه بذلك هذا أيضا يخالف مقام النبوة فإذا كان يعتقدان أنه يقدر على ذلك فهذا كفر بالله وإذا كان لا يعتقدان أنه يقدر على ذلك فكيف يطيعونه في ذلك والأمر كله بيد الله صحة ولا بصحة أخواننا فدي كلام واضح يعني فكل هذا دل على بطلان هذه القصة إن ليست في شأن الأبوين الكريمين أبغى القطعة الأمر الرابع أن الخلائق عندما يذهبون يوم القيامة في الشفاعة يقصدون أولي العزم من الرسل مع آدم عليه السلام يعني إلا الشفاعة العظمى إلا الشفاعة عندما يطلب أهل الموقف جميعا من يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم فبيروحوا المين لأولي العزم من الرسل اللهم آئل اللهم مين نوح وإبراهيم وموسى وعسى ومحمد ومعه بقى كمان آدم أولي العزم من الرسل كما جماعة كمسة مين هم؟ نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم خلاص كده اللي جون في صورة الشورى وفي صورة الأحزان خلاص معهم بقى كمان يعني يضاف مش يضاف لهم أنهم يقول لعزم الرسول لا يضاف إليهم بقى في الشفاعة آدم عليه السلام طبعا فيه 124 رسول ونبي خلاص لكن مش هيروحوا كل الـ, مش هيروح بقى الـ 124 ألف رسوله لا لا هم يقصدوا الستة دول بس فلما يروحوا الآدم عليه السلام يقول له أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا عند ربك يقول ويعتذر يقول نفسي نفسي لقد نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منه اذهبوا إلى غيره أيهما أشد الأكل من الشجرة أم الوقوع في الشرك إيه شيرك إيه شيرك إيه شيرك الوقوع في الشرك دعا. فلو كان هذا زم فعلاه آدم لم يعتذر بالأكل من الشجرة وإنما اعتذر به لقد وقعت في الشرك فاذهبوا إلى غير لو كان الكلام ده حصل لآدم فعلا يبقى بدأ المكان يعتذر أن كل من الشجرة هيعتذر بإيه؟ بأنه يقع في الشرك وحشاه أن يفعل ذلك تمعوا وليس معاها يا جماعة واضح الكلام المش واضح يبقى كل دي دليل أو أوجه دليل على عدم صحة هذه القصة أن الآية نزلت في شخصين الشخصين دول مش مين ومين؟ مش آدم وإيه وحوادوا الشخصين ولذلك ربنا يقول في آخرة فتعالى الله عما يشركان ولا عما يشركون عما يشركون إذن مش محددة في آدم وحواد وإلا لقال فتعالى الله عما يشركان فاضح فإذا خلاصة هذا القلاء الكلام أن هذا الأثر المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نجول هذه الآيات في آدم وحواء الصحيح أن القصة باطله وأن الآيات نزلت في شخصين غير آدم وحواء والمستفاد من القصة أو من الآيات هو تحريم التعبيد لغير الله في التسمية تحريم التعبيد لغير الله في التسمية إن منفعش واحد يسمي ابنه عبد النبي أو عبد الرسول أو غير ذلك من التعبيد لغير الله. هنا قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته إيه الفرق بين شركاء في الطاعة ولم يكن شركاء في عبادته الشرك في الطاعة أن يطيع غير الله لا حبا ولا تعظيما ولا زلا وإنما يطيعه فقط بدون حب وتعظيم وتذل هو أمره بمعصية ففعل دي اسمها طاعة بخلاف العبادة لله تكون حبا وتعظيما وتذللا ولذلك نقول نحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعبد النبي نطيع نحن نطيع لكن لا نعبده وضح ليه التدول ليس وضح نحن نطيعه نطيعه طاعة لله ونطيعه لأن الله أمرنا بطاعته وجعل طاعة رسوله من طاعته سبحانه وتعالى لكن لا نعبده لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرفعه فوق منزلة يبقى فالشرك في الطاعة أن يطيعه في معصية الله لا حبا وتعظيما وزلا كما يحب الله ويتذلل إليه ويعظمه ولكنه أطاعه اتباعا للأمر فقط لما لهم سمياه, سمياه عبد الحارث أطاعاه خوفا على الولد لكن ليس تذللا وخضوعا وتعبدا للشيطان وإنما هو على خوفهم من على الولد فأطاعاه في المعصية ولكن لم يتذلل له ولم يكن ذلك حبا ولا تعبدا وإنما هو طاعة قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا أشفق يعني خاف ألا يكون إنسانا لأنه هددهم أنه يحولوا لحيوان لأرون وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم ستكتب في مسألة الحسن الصحيح عن الحسن أنه قال المراد بالآية غير آدم وحواه الحسن مقالش إن, إن المقصود بهم آدم وحواه لا. وذكر معناه عن الحسن البصر تكتب والصحيح أنه قال المراد بالآية غير آدم وحواه والمراد به هم المشركون من بني آدم وهذا ما اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله والمراد به المشركون من بني آدم مش آدم وحوالي المشركون من بني آدم قال في آخر الآية فتعال الله عمه يشركون مش قال يشركان. يشركون واختار هذا القول ابن كثير رحمه الله في التفسير طيب نقرأ شرح الكتاب عندكم ثم نرجع إلى حكم التسمية بعبد المطالب قال التراجم قال ابن حزم ابن حزم العالم الكبير ابن حزم عالم الأندلس أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهريكي توفي سنة 456 قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة لو واحد سمى ابنه عبد النبي أو عبد الرسول هذا أشرك بالله لأنه عبد ولده لغير الله اتنين كفر بنعمة الله لأن الأصل أن تشكر الله على نعمة الولد لا أن تنسب الولد إلى غير الله هذا من الكفر بالنعم هذا من الكفر بالنعم ولذلك بعض اللعاء قال لك ان نسبة الولد لغير الله يكون بنسبته في التسمية ويكون كذلك بنسيان نعمة الله في تيسير ولادة هذا الطفل يعني تلاقي بعض الناس لما يجي له ولد أو ينجب أولاد يقعد يشعر في الدكتور ويعمل له دعاية يقول لك الدكتور بقى فإذا قال الدكتور الفلاري ده كانت مرات ضاعت وكان مش عارف إيه دق إيده مش عارف إيه ويقعد يشعر في الدكتور هذا شرك أزغر هذا شرك أزغر طالما أن قلبك التفت إلى السبب ونسيت الله فهذا شركة أزغر هذا شرك أزغر الذي يعتقد أن الذي يعطيه الولد هو فلان أو علان زي بعض الناس اللي بيروحوا للموالد والأضرحة والكلام دي. واحدة مثلا ما بتخليفش فتروح تتمسح في مقصورة ولي أو يقعدوه على العتبة بتاعته واختبالك وبعد سنين تخليف يقولوا بقى ده هي بخليفتش غلما راحت للشيخ شبارة والشيخ أرموت أو الكلام واختبالك وكان زيان كده كل شيخ له تخصص اللي بولد البهايم واللي بولد الحريم وأخذ بالك كل شيخ له تخصص كده فكل دي شرك بالله بل يصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقدت أنه ما خلفتش أو أنه ما خلفش إلا لما راح عند الضريح الفلاني عند سيد الحسين ولا عنده مش عارف مين واتمسح في المأسورة اللي هناك ودع دعوتين هناك عشان نفسه طاهر والكلام ده دي قد يصل إلى الشركة ليه يا جماعة؟ الأكبر إذا اعتقد أن الذي أعطاه الولد ووهبه الولد هذا الوليد فهذا كفر بالله ما اعتقد أن الذي يهب الأولاد هو الله سبحانه وتعالى ولكنه اعتقد أن لو الدكتور الفلاني أو الدكتورة الفلانية كانت الولادة تعصرت وكان الواضحة صلوا والكلام ده فهذا شركة ايه؟ ها؟ أصغر هذا شركة أصغر لأن المهارة ليست في الدكتور نحن بنسمع عن أشهر الدكات يعمل غلطة ما عملهاش عائل صغير ويدغدغوله العدف ودماغه صحيح أو ليس صحيح؟ الدكتور هو عبارة عن سبب يدخل له اثنين مرضى بنفس المرضى يكتب نفس الرشدة وفي نفس التوقيت المريض الأولان يأخذ الرشدة ربنا يا عافي التالي يأخذ ما يجيش الأعاد يموت قبل ما يجي صحيح أو ليس صحيح؟ يبقى لا شافي الدواء ولا شافي من؟ الدكتور وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى كذلك إذا قدم محبة الولد على محبة الله فعصى الله من أجل ولده فهذا شرك أصغر شرك في المحبة بيعص ربنا عشان خيف على عياله بيرتكب الحرام عشان يأكل عياله يبقى قدم محبة العيال على محبة الله فهذا شرك أصغر هذا شركه اصغر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مشبنه مجهله محزنه ايه يعني يحمل اباه على البخل يجي راجل يطلع يقول له تطلع فين يا عم تعرف تجيب سكر لعيالك اللي يعوزوا البيت يحرم على واخد بالك فيبخل عشان خاطر عياله عشان يعلن مستقبل العياد فيبخل بالصدقات الولد مجهلة تبصت غير راجل لا عنده وقت يفتح مصحف ولا عنده وقت يجي يحضر درس ليه؟ لأنه من ساعة ما بصحى الصبر بربط نفسه في الساقية لغاية ما يجي ينام بالليل وتجي تكلم وقول لك أستوارا يكون لحم لو أنت كوم اللحم دي أنت الرزاق أنت لترزقهم لا بك أو بغيرك هيعيشهم احنا شوفنا ايتام اتربه تربية ابو لو كان عايش ما كانتش احنا به شوفي كلامته فلابد نعرف الكلام ده ان احنا اسباب يا اخوان احنا بالنسبة لولادنا وزوجاتنا اسباب ما احناش بنرز ان انت بتتحرك لطلب الرسل لكن الرزاق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى لكن تفضل مضيع الدين عشان يكون اللحم اللي اراك مش ينفعوك فيهاك هيخطوك في التراب ويرجعوا يجيبوا اتنين كيلو سمك مشوي ويشووا ويقعدوا يأكلوا في الضاب هي دي, دي اللي بيحصل فيه باكا. مش معنى الكلام لأنهم ح... لا يحزنون عليك لا يحزنون عليك بس دي سنة الحياة دي سنة الحياة فأنت بقى تضيع نفسك وتضيع دينة عشان العيال مش في حاجة. لن ينفعوك يا كشاك الولد مجهلة بيحمل أبعي الجاه وتضيع الدين الولد محزن الولد النهاردة عند الدكتور الولد جابك حكتين الولد مش عارف كذا الولد أخذ بكل شوي محزن واخذ بارد يدخل على أبيه الحزن وإذا كان عقا زاده حزن نص الله يهدي أولادنا وأولاد المسلمين جميع وأن يبارك لنا فيه الولد ها محزنة مبخلة ها مجهلة مجبنة يحمل أباها على الجبل تلاقي أبوه يسكت عن الحق وقول الحق ليه يقول لك أنا أعمل إيه إيه طال لها وده أنا عندي عيار عزة ربي امشي في الحيط يحتر عدوك فيه واخد بالك واشي يقول له هي يعني امشي جنب الحيط باقي إيه المهم فقص يجبل يجبل عن قول الحق يجبل عن نصرة المظلوم ليه عشان العيار عشان خيف على العيار فإذن الواجب على المسلم أولا أن ينوي صلاحة أولاده أني مش عايش شوات عيل بس أن أنا استكثر بهم لا ربي هبلي من الصالحين ربي هبلي من الصالحين وكما قال يعقوب يارثني ويرث من آلي يعقوب يارث الدين يحمل هم الدين أن أنت تكون حامل هم الدين لأنني مش هنحمل ولادنا الدين إلا سكوننا يا جماعة حاملين هم الدين مش أحمل أولادي هم الأمة إلا لما أحمل أنا هم الأمة لما جيب ابني كده وأقول له شوف بص يا ابني في الأخبار كده شوف شوف اللي ميتين شوف الجسس اللي مرميها ديت شوف النساء والأطفال اللي رحين يهربهم من طريق جعلوه لهم آمنا ثم ضربوهم بالطائرات شوف يا ابني بيعملوا في المسلمين إيه؟ شوف يا ابني المسلمين في العراق بيتعمل فيهم ايه دول أهل السنة يا ابني واللي بعمل فيهم كده الروافط الكفرة من الشيعة والأمريكان وغيرهم تحمل نفسك وتحمل وردك هذا مش يبقى بأس المسلمين في كل مكان وإحنا عيالنا ما مش فالحين غير في البريستيشن والغلام من لا حمل ابنك القضية قول له يا ابن لقد اقترب زمان المهدي قول لك المهدي دي من يا أبي واخد بالك لأنه ممكن يكون قاعد على فيسبوك فسمع النميز هو المهدي واخد بالك وميزه طالع من كم يوم بقولك الاسم محمد عبدالله ناصر فيبقى أنه المهدي المنتظر بس المهدي مش دلع وميزه وقد بالك ما بيوردش كلام ده في الحديث فممكن يشوف عن نتجه فأنت لابد تفهم ابنك إيه المهدي وإيه زمن خروجه وقد بالك وإيه اللي يحصل في فلسطين واليهود ده يبقى آخرتهم ايه إن شاء الله عليهم المسلمين فقول له يا ابن أنا أعدك لهذا أعدك لهذا فيبقى لتكون ناصراً للإسلام لتكون محرراً للقدس قصراح الدين قل له شوف يا ابني منعوا الأزان الوقت في القدس كله ودي بشارات خير دي بشارات الخير وحاربة شعائر الإسلام بهادة الطريقة أو الوقوع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها بشريات كما كان السلف يستبشرون مع تغيظ قلوبهم على أهل الكفر عندما يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانوا يستبشرون إذا فعلوا ذلك بسقوط الحصر فبقى دول الرابط إن شاء الله فإن تحمل ولدك هذا الكلام هذا القضية هو دي اللي لابد يكون هدفك المسيطر عليه ابن بقى طلع دكتور طلع سمكري المم يطلع ربنا راضي عنه ان يطلع ربنا راضي عنه لكن يطلع ابن دكتور وأبصليش يبقي الليته أحسن, أحسن يطلع راجل مثلا دكتور او حاجة ومعندوش رحمة بالمسلمين يبقي لازمته ايه لا انا عايز اطلع راجل دكتور رحيم بالمسلمين راجل دكتور حامل هم قضايا المسلمين هو دي اللي احنا طلبين وهو دي اللي احنا عايزين يطلع مسلم مدرس مسلم دكتور مسلم مهندس هو دي المطلوب الاسلام لا يفك عنه الشاهد من الكلام نرجع الى الكتاب يبقى مناسبة الكتاب لكتاب لكتاب التوحيد بيان ان تعبيد الاولاد وغيرهم لغير الله في التسمى شرك في الطعوة وكفر للنعمة ولذلك ينبغي على من له هذه التسمية أن يغيرها إن استطاع يعني واحد يسمى عبد النبي وسمع هذا الدرس وعلم أن هذا حرار لا يجوز أن واحد يبقى اسمه عبد النبي يغير هذا, هذا وتغيير الأسماء الآن سهل تغيير الأسماء الآن سهل في 15 اليوم بالضبط بدغار الاسم فمسائل التغيير الاسم أصبح سهل مش عارف يعني الكلام ده لسه موجود بسهولة ولا, ولا الكلام ده أدوه لكن اللي أنا ان أن الأسماء الآن في سهولة في تغييره في سهولة في تغييره كان يعني هذه التجربة حصلت في كان في خطأ عندنا في بعض الأسماء فغيرناها في, في, في حوالي 14 و 15 اليوم وتم تعميم ذلك على الجبراء كله خرص والبطايق والورق كل حاجة تغيرت 14 بالضبط فالامر سهل يغير الامر بالنسبه لامر سهل يغير حتى لو بوضع مثلا كلمه يعني مثلا لو واحد عبد واحد متسمى عبد الرسول عبد النبي أو غير ذلك يحط رب عبد رب النبي عبد رب الرسول مثلا يعني حتى لو معرفش غير الاسم ممكن يحط الاسم دوة إذا يعرف يغيره بهذه الطريقة عشان ما سنقول لك دي اسم العيلة كده يعني العيلة نفسها مش اسم الشخص نفسه لا يعني مش إيه اسم الشخص يسأل الغالة اسم العيلة بقى نفسه ممكن إذا استطعت أن أنت تغير فيه أن أنت تضيف كلمة رب وكان الأمر دي ساد خلاص إذا لم تستطع طب يفرض حاولك معرفتش لقيت الورق متعقد والامور متعقده اقول له لا والكلام ده ايه ومش عاجبني والكلام ده ممكن يطلعوك ارهابي كمان واخد بالك اه فايه الوضع في الحاله دي في الوضع في الحاديه يبقى خلاص يبقى فعلت ما عليك واخد بالك فعلت ما عليك لا ممكن يكون احيال المشهورين في بين الناس بهذا اللقب واضح ومع مع مرور الاجيال لان كل الجيل بيزيد جيل بيسقط اسم من آخر الايه الاسم يعني حتى في الأوراق الرسمية يعني مثلا لما تيجي مثلا واحد له سبع أسماء مثلا تلاقيه الأخير اسم العلة دايما إيه بيسقطوه عشان الكمبيوتر ما بيجيبش الآخر أصل الكمبيوتر في الغالب ما بيجيبش الآخر في الأوراق الرسمية واضح المهم الشيء من الكلام بقدر المستطاع يحاول الإنسان فإذا لم يستطع فخلاص لا اسم عليك يعني برضو لو واحد قال لك طب أنا أبوة اللي مسمين أنا زنب إيه طب أنا جدي اللي اسمه كده أنا زنباني إيه وقد قال لك فأنا حاولت أن أنا غير مقدرتش الأمر في صعوبة في مشقة خلاص إذا كان كذلك لا شيء عليك إن شاء الله لا اسم عليك في ذلك <تصفيق> بالضبط إذا كان إنسان صادق النية في إذا أعيز غيره كان بتقول يا سبحانه لربنا فعلا ما سهل صحيح قال أتاهما أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد قلنا آدم وحواء هنا قلنا الصعيم ليس آدم وحواء وإنما هم إيه؟ شخصان الله أعلم إيه. إيه صالحا أي ولدا سويا كل كله صالحا سويا البدل سويا البدل جعل له شركاء أي جعل لله شريكاً في الطاع قلنا هنا في الطاع وليس في, في العباد أركز في الحتة دي شريكاً في الطاع وليس في الإيه؟ في العباد فيما آتاهما أي رزقهما من الولد بأن سميه عبد الحارث ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا لله فتعالى الله عما يشركون أي تنزه الله عما يفعله أهل مكة من الشرك بالله فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس يعني لم يقل فتعالى الله عما يشركان وإنما قال فتعالى الله عما يشركون لأن العبرة هو أخذ العبرة من القصة ليس هو أشخاص القصة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السابق قال ابن حزم اتفقوا يعني اجمعوا لعل مراده حكاية الاجمع على تحريم كل اسم معبد غير الله لانه شرك في الربوبية والالهية لان الخلق كلهم ملك لله وعبيد لله يبقى ليه يحرم تسمية الولد وتعبيد الولد لغير الله لانه شرك شرك في الربوبية وشرك في الالهية لكن هاشى عبد الموت طبعا بالنسبة لقوله عبيد لله هل كل الخلق عبيد لله ايه نعم والعبودية لله نوعا عب. عبودية عامة وعبودية خاصة العبودية لله يا محمد عامة وخاصة ايه العبودية العامة وايه العبودية الخاصة العبودية الخاصة التي تشمل كل العبيد وكل الخلق مؤمنهم وكافرهم الكل عبد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عابدا دي العبودية الخاصة للعامة العامة. كل عبد لله حتى الكفر عبد لله يتصرف فيهم كيف شاء إذا أراد بهم سوءا فلا مرد له فالكافر لا يملك لنفسه شيء هو عبد لله سبحانه وتعالى النوع الثاني من العبودية عبودية خاصة في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وفي قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة وكقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هون فالعبودية هنا غير العبودية هنا العبودية هنا عبودية خاصة عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هؤلاء الحمد للذين ينزل على عبدي الكتاب أليس الله بكاف عبدة كل دي, كل دي عبودية خاصة قال أجبع على تحريم على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب حاشة دي من أدوات الاستثناء يقول الشيخ ابن عثيمين وهي من أدوات الاستثناء إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما بعدها يعني ما حاشة عبد المضطر يبقى لو دخلت على حاشة ما يبقى يجب نصب الذي بعدها فإذا لم يدخل عليها ماه كما هو الحال معنا يجوز فيها الوجهات النصب والجر نقول حاش عبد المطلب وحاش عبد المطلب فإذا حاشة إذا دخل عليها ماه تنصب اللي بعده إذا ما دخلش عليها ماه يجوز الوجهات النصب ليه والجر فحاشة مثلا محمدا محمدا او حاشة محمدا قال حاشة عبد المطلب يعني لا حاشة عبد المطالب ما عدا عبد المطالب لم يتفقوا على تحريم التسمية به اختلف لم يعني هنا ان هو حاشة كذا يبقى انه جائز لا ده بيقولك انه مختلف ايه مختلف فيه فلم يتفقوا على تحريم التسمية به لأن أصله ليس تعبيدا لغير الله وإنما هي من عبودية الرقة لأن المطلب هذا لما جاء بشيبة وكان جاء به من عند بني النجار من عند أخواله فدخل به إلى مكة وقد غير الصفر لونه من من الاضطراب والشمس وشه اتغير فظنه الناس ايه عبد للمطالب ظنوه عبد لله وليس ابن اخيه فلذلك قالوا عنه عبد المطالب يبقى لم يعبدوه لغير الله وانما المقصود عبوديه الرق زي فلان عبد فلان عبد لفلان ويجينا باب أن لا يقول أحدكم عبدي وأمت وليقول فتاة وفتاة برضى عشان لا يقع في الشرك اللفظ واضح يا جماعة الكريم ده؟ طيب يبقى هنا دي من باب عبودية الرق وعرفنا يعني عبودية الرق اللي هو دخل به مكة فظلوا أنه عبد الله فقالوا عبد المنطل أو لأنه من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسمية والجزادة نتكلم عنها ما معناها بعد الأزان الشعال قوله اتفقوا قول ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشى عبد المطلب فلم يتفقوا على تحريم التسمية به لأن أصله من عمودية الرقي أو لأنه من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب شيء تسمية يعني إيه من باب الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في قوله أن النبي لا كذب ألا عبد المنطلب أن أحد أجداده اسمه ذلك بدون تقرير لهذا لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أحداً بذلك ولا حث أحداً على أن يتسمى بذلك فمن باب الإخبار وليس من باب الإقرار ولذلك قالوا بأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب الإخبار ولذلك قال لك هنا باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسميه أنه لن ينشي تسميه ولم يحث على ذلك وإنما من باب الإخبار واضح الكلام أحيانا تضطر إلى أن تنقل كلامه من كلام أهل الكفر من أهل البدع مثلا وناقل الكفر ليس بكافر وإنما تنقل الكلام فقط لترد عليه أو لتحذر منه أو لحسنك والصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلق تقول لي طب النبي قال كذا يقول لك من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء ولذلك جاء في الحديث إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو عبد مناف شيء واحد إنما قال كده صلى الله, صلى الله عليه وسلم فهل لأنه قال بنو عبد المطلب وبنو عبد مناف إذن يجوز الإنسان أن يسمي ولده عبد مناف طرح ما من نبق له لفظه يقول لا لأنه لفظ اشتهر بين الناس اللفظ اشتار ايه ها؟ زي ما كانوا يقولوا كده ايه بانوا عبد الضار دي قبائل في العرض قبائل كيتمشورة في ايه في العرض يبقى دي من باب الإخبار وليس من باب ايه وليس من باب الإنشاء ولذلك الراجع هو تحريل التسمية بعبد المبطل وإنه لا يستثنى ايه لا دي, دي اسم من اسماء أجداد النمسة صديق لكن المصرب يسمى عبد المسيح عبد الملاك وغيره قوله فلما تغشها قلنا التغش كنا عن الجمع قوله أيل بفتح الهمزة وكسر المشددة ذكر الأوعان الذي له القرون سمياه عبد الحارث وكان الحارف اسم إبليس فأراد أن يسمياه بذلك لتحصل صورة الإشراك به أدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد وهذا من الاختبار والامتحق أشفق أي خافة ألا يكون إنسانا أي أن يكون حيوانا وبهيمة المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن آدم وحواء قلنا الصحيح ليس آدم وحواء قلنا الصحيح ليس آدم وحواء أنه لما أجاب دعاءهما ورزقهما ولداً سوياً على الصفة التي طلباها لم يقوم بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك طبعاً دي برضو من الأوجه اللي تدل على بخلان القصة هي إيبارة نقول طيب هذا ذنب نعتبر إن هذا في حق آدم وحواه لما أكل من الشجرة تاب أم لم يتوب طيب هذا أخبر الله عن توبتهما؟ ها؟ لا. فتلقى أدم من ربي إيه؟ كان ماذا فتاب عليه خلاص لأنه ليس من العدل أن يذكر الزنب ولا تذكر التوب واضحة أو مش واضحة فهم فعلوا زنب أكل من الشجر فتاب وقبل الله توبتهما طيب نقول نفس الكلام بقى طيب إذا كان وقع في هذا الشرك هل تاب أم لم يتوب ها. في طريقه في احتمالات اذا كان تابا فلماذا لم يذكر الله توبتهما صح ولا صح وهذا ينافي الحكمه وينافي العدل صح ولا صح يبقى لو كان تابا من هذا الذنب لو كان هذا ذنبهم اصلا لا ذكر الله توبتهما كما ذكر الله التوبه من ايه ها من نعم شرفت ناكل الشجر واذا كان الاخر والعزم بالله ان هما ما تابوش ده مصير ما تابوش اذا مات على على الشرك والعزم بالله وهاللي مصير هذا هذا محاله يحصل هذا اصلا يبقى كل الاوجه دي يا اخوانا تدل على بطلان ان تكون القصه في حق مين في حق ادهم وايه وحور وبعدين الهدف ان احنا ناخذ العبره ولا ناخذ الايه هذا هو ولذلك قال لم يقوم بشكر دلك النعم على الوجه المرضي حاش آدم أن يكون كذلك كما وعد بذلك ثم بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله ومن تمام الشكر قال لا يعبد الإسم إلا لله فحصل منهما بذلك شرك في التسمية لا في العباد وحط تحتها خط زحنة تفان إن في فرق بين الشرك في التوطع والشرك في العباد ثم نزه الله نفسه عن الشرك عموماً في التسمية وفي العباد ما يستفاد من الآن واحد تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وده المقصد من الباب المقصد من الباب تحريم تعبيب لغير الله في التسمية ولابد أن يختار الإنسان لولده والابنته اسماً حسناً مش زي ما بنسمع الان دي اسماء عجيبه وغريبه تلاقي واحد مسمي بنته اسم ردينا ايه وتيجي تقول له بيقول لك ردينا معناها يا عم انت هتدي البنت قاموس تمشي بيه اه اسماء اسمها فاطمه اسمها زينب مش محتاجه قاموس بقى مش محتاجه قاموس مريم تتسأل كده إس... أنت اسمك مريم ليه تقول حد ما عرفش مريم اسمك أسماء لعنك حد ما عرفش أسماء بتبقى... صح كده لكن ردينا رجينا آآآ إيه... الريتال ري ري ري ريناد ايه يا جدعان ايه الاسم ده ويقعد بقى يخش على القاموس ويسال الشيخ جوجل عشان يشوف ردينا دي ولا الريتال طب ليه ليه تدخل نفسك وبنتك في متاهات بلاش لازم بسماله واحد بيسمي باسم بسم الله الرحمن الرحيم طب انت بسم الله الرحمن الرحيم ليه يعني فاشياء عجيبه يقول لك اسلمها اللي عايزه امال اللي عايز اقول لك الكلام ده مش, مش, مش, مش صح ده مش معناه ان حرام يعني برضه ايه عشان ما حدش يظن ان ردينا وريتال ورجال والكلام ده ان دي حاجات اسمي حرام مثلا لكن خلاف الاولى أصدقائي. خلاف غير كده ان انت يعني هيبقى اسماء غريبه والله في ناس بتسمي بناتها اسماء والله ما بعرف انطق وبحلف بالله والله ما بعرف انطق يعني يقعد مثلا جد البنت يا بنت انت اسمك ايه يا بنتي الراجل مش عارف اسم بنت بنت بنت ابنه او بنت ابن يعني فعلا صدق نفسه ما يعرفش ينطق الاسم ليه بقى واضح فلابد أخواننا الإنسان يعني يفهم هذا مش معنى أن السيد المزاجها تسمي أو لا ومش معنى برضو كلام أن أنت ما تشاركت زوجتك لا أنت تشارك زوجتك في التسمية أو نسمي الولد نسمي البنت إيه بس وإحنا بنختار إحنا الاتنين نختار إيه الأسامل اللي وردت في, في, في الشرع حتى أو عن السلف حتى نبدأ بأسماء الأول عبد الله وعبد الرحمن ايه بعد كده أسماء الانبياء واخد بالك أسماء رضي الله عنهم الأسماء اسماء اللي النبي سماها صلى الله عليه وسلم هكذا كل شيء اسماء غريبه وعجيب. لا بدون تفصيل مش انا هقول انت لو عايز تستاذن الكلام يعني لا لا الصحابه لا لا لا, لا وبرده اه دي برده يا اخ محمد ان برده لما نسمي اولادنا باسماء الصحابه واخد بالك ما نجيش برده نحور الاسم واخد بالك يعني تسمي ابنك معاذ ما تقولوش يا محتاس واخد بالك اه او يا مش عارف يا جو ده لا ما ينفعش او تدلعوا بيزو يا الكلام ده لا ما ينفعش واخد بالك اه عائشه تبقى عيش مش عائشه واخد بالك خديجه خدوجة لا لا برضه الحاجات دي غلط يعني برضه اذا سميت اسماء الصحابه فبرضه تلتزم بايه بالاسم تنطق الاسم كما هو ما ما تحوروش عشان ما ما يبقاش الاسم ده هو الدارك تبص تلاقي مثلا الناس تلاقي بنتك ايه تعالي يا عائشة عائشة عيش عيشة عيش عيش عيش عيش عيش دي فيشة ده حاجة تانية دي فيشة لا عائشة, عائشة خديجة كنت خد بالك هتقول لك انت بالنحوي اه نتكلم اه باللش زي مثلا بعض الشيء برضو الشيء يذكر أن برضو لما نعمود أولادنا على ابي وأمي واخد بالك وهتبقى عادة وفيش مشكلة الناس بقى يعني كلنا لما نيجي مثلا نقول لأولادنا قبل كده الكلام ده كانت الكلام ده بيبقى غريب في العيل كان أيامها عندنا في المدارس أيامها أبي وأمي وعمر وأمل والحاجات دي الكلام ده موجود لسه مات عمر وعم بتاع الشعاط وعمر وأمل وات بقى بسمة ونسمة وتسمة والكلام ده كل المهم فكان كده فكانوا يقعدوا يقول لك ايه ادي امي وعمر وامل والكلام ده الوقت بقى سبحان الله ولاد الجيران نفسه يعني في ناس اتولدوا ايام وولادنا عند الجيران ما يقولولناش غير كده ابي ما يقولوش عمه فلان لا يقولوا ايه ابي فلا. في اولاد عندنا في العيله اولاد اخواتنا واخواتي أو والكلام ده يقولوا ابي ما خالي او عمي يقولوا ابي فلان ليه سموا الاولاد فاحنا ان الحاجات العربيه والاسلاميه لابد ان لكن بابا ماما، إيه وماما ايه يا عم لا وتبقى يبقى كبير وطويل وخد بالك وكبير يقول لي لابوه يقول له يا بابا بابا يا ابوي يا با عم بابا لا اقول لكن انت اتجوزت بابا فالكلام ده اللي بقوله يعني الباب مقلش من باب الترف لا يعني برضو احنا بندحك على الكلام ده بس برضو من باب التربية دي من باب التربية اللي للأسف هويتنا ضاعت في سببه هويتنا ضاعت بإيهنا في أزمة بإيهنا فعلا في أزمة حتى في ألفصنا وفي أسمائنا والأسف الشديد الله المستعب فإذا ما يستفد مننا الآية تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين إذا ما الجماعة الشعب يعملهم وعبد الرسول وعبد الكعبة وإذا ما الجماعة النصارة يعملهم إذا ما النصارة يقول لك عبد المسيح عبد الملات مش عارف إيه دي كله كل دي من الشرك والكفر إثنين أن الشركة يقع في مجرد التسمية ولم لم تقصد حقيقتها يعني واحد يقول لك انا بسمي ابني عبد النبي ومش قصدي ان هو يبقى عبد للنبي ماشي بس ده حرام لا يجوز ان تتعمل لا يجوز ان انت زي اللي بيحلف بغير الله ويقول لك انا مش قصدي ان انا اعزم يعني واحد يقول لك والكعبه ورحمة امي ورحمة ابويا والخيت مش شريف يقول لك انا مش قصدي ان انا اعظم بس ده حرام لا يجوز نبي صلى الله عليه وسلم وقل من حلق بغير لا فقد كفر واشر ورجالك لما واحد يغلط ويقول الكلام ده يقول لا اله الا الله يقول لا اله الا الله ثلاثه ان هبه الله للرجل الولد السوي من النعم التي تستحق الشكر إنه لما ربنا سبحانه يرزقك يعني ولد طيب معافى وهذا الولد يكون صالح هذا نعم من الله سبحانه وتعالى وأيضا إذا ابتلي الإنسان فرزق بولد فيه بعض الأمور أو نحو ذلك وليعلم أن هذا خير له فعجب النامر المؤمن إذا مسته صراء شكر وإذا مسته ضراء صبر فالإنسان برضو يصبر ويحتسب هذا ويقدر من هو أشد بلاء منه يقدر من هو أشد بلاء منه أربعة أن من شكر إن إنعام الله بالولد تعبيده لله يعني من جمل الشكر الله على نعمة الولد أن أنت لما تجي تسميه تسميه اسم حسن وتعبد الولد ليه؟ لله وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الله وعبد, الله وعبد, الله وعبد الرحمة طيب نكتفي بهذا القدر حتى يعني نبدا في درس العشاء بكره ان شاء الله الدرس بعد العشاء مش هيستغرق ثلث ساعه هناخد بقيه باب البيوع اللي احنا تركناه المره اللي فاتت فان شاء الله برده لو حد هيقعد معانا بعد العشاء ان شاء الله حول ثلث ساعه بالكثير مش هنزيد عنه ان شاء الله جزاكم الله خيرا فسا تقبل منا ومن صالح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته